في حوزة الاسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم ابرم لهذه الامه امرا رشيدا يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه اللهم ربنا عز جارك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 ولا مريضاً إلا شفيته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا ولداً إلا أصلحته ولا ميتاً إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومشايخنا وحكامنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم أنت الله لا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 اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه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 Allahumma inna nas'aluka min khayri ma salaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min sharri ma sta'adhaka minhu 'abduka wa rasuluka sallallahu alayhi wa sallam Allahumma inna nas'aluka al اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات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 اللهم ارفع عنا الغلى والوبى والربى والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا اللهم من أراد بلادنا وخليجنا بسوء فأشغله في نفسه وجعل كيده في نحره يا قوي عزيز اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه Jumarim